إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسرقوا لكم innahu 'alimun bi-dhati s-sudur wa alladhi ja'alanakum minal ardhi fal-mshu fi كَمْ أَرْضٍ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أم أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أن يرسل عليكم حاصبا satan namun kayfa ladhir walaqad kallal ladhin فوقهم صفات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن um بل لجوا في عتوب قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَّعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِذَةَ هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقول innallaha wa man ma'a-hu rahimana Eee!